بسم الله الرحمن الرحيم تبت يجاء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا وَالْحَبْلُ مِنْ مَسَدٍّ وَمَرَأَتُهُ حَمَّلَتَالْحَطَبَ فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِمَّا سَدَّ